الحمد لله وكفى وسلاما على مدين الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام مازلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف مشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله للا في علام والكلام على اسماء الحسنى وصفات العلا وأيضا على المباحث المهمة التي تتعلق باليوم الآخر نعم يقول المصنف رحمه الله وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد الناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول جزاكم الله خير بعدما ذكر الميزان والحوط انتقل إلى الكلام على الصراط كما قلنا هذه من الغبيات التي لا بد أن يعمل بها المؤمن ولا يكون مؤمنا إلا بالإيمان بها لقوله الله يعلى يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فركن الإيمان الأج... الأسد والأعظم هو الإيمان بالغيبيات من ذلك مباحث القيامة وذكر فيها وذكر فيها الصراط بعد الكلام على الحوض وبينا الحوض والإيمان بالحوض وأنه أصل اعتقاد أهل السنة وجماعة يبقى بعد ذلك الصراط والصراط وردت أحاديث ثابتة مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا وتهي لنا وتصور لنا ما يحدث يوم القيامة عندما يشتد الكرب والهم الخاطب وتدن الشمس من الرؤوس وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد لا سيامة وأن النبي سلم يقول بأن الله يقول يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك يقول ابعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين حتى اشتد هنا تشيب الرؤوس فيقول الانسلام أبشره وأمله الخير وقال سدده وقاربه فقال الانسلام منكم واحد ومن, ومن يأجوج ومأجوج بألف الغرض المقصود أنه يضرب الصراط على متن جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجسر وهو الصراط على متن جهنم ووصفه في بعض الآثار هو أدق من الشعر وأحد من السيف الصراط هذا يضرب على متن جهنم وهو اشد احد من السيف وأدق من الشعر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه الانبياء في هذا الوقت اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم, سلم. على الصراط الذي على متن جهنم الناس طوائف والناس تختلف او يختلف مرورهم من على الصراط باختلاف أعمالهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويبين أن المنافق أن الله رعلا يأتي يعني لأهل الكتاب فيقول من تنتظرون فيقولون أن ننتظر ربنا ويذكرون عزيرا ربنا كذا عزير وينسبونه لله لفعله فيقول الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فيأتي ساقطون في نها الذي جهنم ويأتي للنصارى فيقول, فيقول من تنتظرون فيقولون انتظر ربنا ويذكرون عيسى عليه السلام فيقول الله كذبتم ما اتخذ الله من وما كان معه من اله ثم يتساقطون في نها الذي جهنم ثم يأتي الله للفعلاء على أهل هذه الامة بما فيها من المنافقين ويقول من تنتظرون فيقولون انتظر ربنا فيقول انا ربكم فيقولون انعوذوا بالله منك لانه يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقول النبي سلم يقول الله هل بينكم وبينه علامة فيقول اللهم نعم فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيخرون سجدا إلا المنافقين هنا يخادعون الله وهو خادعهم يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين فيمكر الله بهم فيظنون ندات فعند السجود يرجع ظهرهم طبقا فيخرون على ظهورهم لا يستطيعون السجود وأيضا على الصراط فإن الله جل فعلا يمنح كل ماء مار على الصراط نورا بقدر إيمانهم كل بقدر إيمانهم لأنه يستفيد بهذا النور حتى يمر على الجس فيأتي المنافقون يؤتون بأنوار وهذه الأنوار تسحب منهم عند المرور المؤمن يمر بنوره يأتي المنافق تصيبه الظلمات والأنوار التي كانت أو الله تعالى منحه إياها تأخذ منهم فينظر يرى المؤمنين وهم يمرون بأنوارهم هنا يقول الله عن المنافقين أنهم يقولون انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فهنا يخاضعهم الله أيضا والنبي السلام يقول والكل يمر يمر على على, على كطرفة عين يمر على كريح المرسلة يمر كأجويد الخير وأيضا منهم الذي يمشي ومنهم الذي يزحف وقال الله مخدوش نادي يعني ممكن فيه بعدما وصف السرط وهو على متن جهنم هناك تخرج عنق من جهنم فيها كلاليب وحسك كما وصف لهم كشوك السعدان تأخذ تخطف الكلاليب تخطف الذي يمر فمنهم من يخدش من الكلاليب لكنه لا يسقط ولا تساقط في نار الجهنم نعود بله من نار الجهنم فيخدش وهذا الخدش يعني ينجو به سريعا إلى الجنان. فكلما مر, مر على قدر إيمانه وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الأنبياء على جانبات الصراط كلها اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم ويقول انا أول من يمر على السراط وأمتي اول من تمر وهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة أنها آخر الأمم وأيضا هي أول الأمم يعني ورودا على أو مرورا على السراط ودخولا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا أول من يمر على السراط قال ويدرب السراط بين ظهراء جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وكما قال مسلم في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان تخطف كل من مر على الصراط وهذا يعني كما قلنا اختبار عظيم جدا لاهل الإيمان فمن مر فقد نجا ومن تساقط فقد هلك ومن مر بعد ذلك ونجا ايضا يبقى له القنطره وهذا راجح الصحيح يعني بعد الصراط هناك قنطره اخرى للدخول الجنه الصراط فيها ما فيها تمحيص النظر على أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان أو قول أو أهل النفاق وبعد ذلك تأتي القنطرة من مر ونجى فقد نجى وهو إلى الجنة داخل لكنه أيضا لا يدخل الجنة إلا بعد التطهير التطهير هذه على القنطرة وهذه القنطرة تكون فيها المظالم التي قالت فيها عائشة رضي الله عنه وارضا لليه ثلاثة دواوين دوان لا, لا يتركه أبدا دوان لا دوان لا يتركه ابدا دوان لا يغفره ابدا دوانه هو في المشيه الدوان الذي في المشيه هو المعاصي بين العبد وبين الرب والدوان الذي لا يتركه ابدا دوان الشرك ودوان الذي لا يغفره ابدا دوان الشرك والدوان الذي لا يتركه هو دوان المضالم والمظالم هنا في القنطره لكن العلماء يقولون تبوها الان بعد ما مر من الصراط قد نجا اذا الى دخول الجنه ناخذ نعم يدخل الجنه لكن يبقى له التطهير وهنا إذا مر من الصراط قد نجا نعم وعنده حسنات تغطي المظالم التي عليه لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة وعليه مظالم بد من التنقية فالقنطرة يقفون كل, كل ظالم ومظلوم يقفان أمام الله لعرف على ويحدث هنا أغذي المظالم ورد المظالم لأهلها لكن كما قلت إذا كانت رد المظالم تكون في القنطرة فهذا لكل من نجى ولكن قبلها لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي بأعمال كذبة التهامة فيأتي في ويكون قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا فيأخذ هذا من حسناتي, وهذا من حسناتي ثم يأخذ من سياتي ما يطرح عليه هذا يهلك لكن الكلام على التنقية بعد الجس هذه هذه تنقية أخرى تطهير آخر ولكنها لأهل الجنان الأولى لأهل الموقف وأما وأول ما يحسأ ويقضى بها بين الناس الدماء فهذه مظالم عظيمة جدا هذا قبل القنطرة وفي القنطرة او بعد الصراط هناك قنطرة تكون فيها تطهير من المظالم لكن الجميع في الجنة يعني لا يمر على الصراط إلا من نجح وإن كان عليه مظالم لأنه له حسنات تغطي هذه المظالم لكنه لا يمكن أن يلجي الجنة حتى يطهر وينقى من المظالم ثم بعد ذلك ذكر من الغيبيات الإيمان بالجنة والإيمان بالنار من انكر من انكر الصراط انكر انكر امرا غيبيا ولكن هنا ال يقولون بأن الصراط جاء فيه احاديث أحد لم تاتي فيه احاديث متواتره فمن من من انكرها يضلل فهو مبتدع ضال والموهمه والمعطله ينكرون كثير من الأمور حتى هم يقولون بأن البعث في الجنه والنار من باب المتعه أو النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح البدن لا يكنوا إلا على الروح لا يتكلم على البدن يقول على الروح فقط ليس على البدن والروح وهذا كلام قاله ابن حزم أيضا في مسألة عذاب القبر ونعيم القبر قال هي على الروح لا على البدن وهذا خطأ بين. هذا أمر جلل خطأ بين لأن الأحاديث وردت أنها تكون على البدن تارة وعلى الروح تارة وعلى البدن الروح مقترنة تار هذا في القبر حتى بعد أن يبلى الجسد لانه يبقى مع بلاج... مع مع ان يبلى الجسد يبقى عجب الزنب فهذا تقترم به الروح ويحدث عليه ايضا النعيم او او العذاب هذا اصل اصيل عند اعتقاد اهل السنه والجماعه فلذلك نقول انه لما ذكر القيامة ذكر أيضا الصراط وهو يعني من علوم الغيب التي او من الغيب التي لا بد ان يؤمن بها المؤمن قال فموحد ناج وآخر مهمل الآخر مهمل والذي تخطفه الكلاليب لكنه عندما نقول تخطفه الكلاليب لتعلمه أن هذا على أهل الإسلام يعني هو وإن خطفته الكلاليب في نار جهنم مرور على الصراط أصارة يدل على أنه من أهل, من أهل الإسلام لأنه قبل الصراط يدخل أهل الكفران للنيران أنه قلت لكم بأنه في الموقف العظيم حديث شفاعة طويل أن ان مسلم يقول ينادي المنادي من كان يعبد شيئا فلليتبعه فان كان يعبد شيئا فليتبعه فالذين كانوا يعبدون عيسى او دون موسى يعبدون عزيرنا يعبدون يعبدون عزير او عزيرنا يعبدون الشمس او القمر الشمس والقمر والكمران فيتساقطون خلفهم والاصنام تتساقط وتسقطون خلفهم وايضا هؤلاء الذين كانوا يعبدون عزيرنا او عيسى يتساقطون في نار جهنم يبقى الذين من أهل الكتاب الموحدون من أهل الكتاب وهم غبرات من أهل الكتاب من الموحدين ويبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين يبقى لن يمر على الصراط إلا من كان إيه؟ من أهل السوحيد من أهل الإسلام من أهل النجات فإذا خطفتهم الكلاليب فهذه دلالة إنهم إذا تساقطوا ويتساقطون في نار الموحدين النار التي تفنى النار التي تفنى لأن نار الموحدين تفنى وهذه من حكمة الله جل فعلاء هي ما تبقى إلا أن يبقى فيها من يطهر ثم الجميع يخرجون لأننا سلم يقول قال الله تعالى شفع, شفع النبيون شفعة الملائكة شفع بقي شفعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة فيخرج كل من كان في النار من قال لا إله الله ولم يعمل ولم يعمل خيرا قد فيخرجهم الله تعالى فتخلوا النار من أحد فتفنى نار الموحدين تفنى دركة الأولى من الدركات من دركات النار وهي تفنى لأنها تخلوا فإن خلت فإن فإنها تفنى بعد, بعد ذلك أما الذين هم أهل النار لا يخرجون منها أبدا الذين هم أهل النار الذين هم من أهلها لا يخرجون منها أبدا كما قال الله العدد خالدين فيها أبدا وهذا الخلود لا فنأ معه بحل ما لا تفنى النار ولا تفنى الأبدان قال الله العدد كلما نضرت جلودهم بدنهم جلودا غيرها ليذوقوا العدب كل مناظر جلودهم بدنهم جلودا غيرها ليذوقوا العدب فهنا بالنسبة للكلاليب إذا خطفت يكون في نار الموحدين يطهر وبعد ذلك يدخل جنة كما وصف الله جل فيه علا قال والنار يصلها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل هنا الكلام على النار وعلى الجنة فيها وجوه الوجه الاولنا وقال ان نار يصلها الشقين وان نار لا يكون فيها الا اهل التعاسه واهل الكفران ولا الاحسان قال الله قال المصنف قال بحكمه بحكمه يقصد بها هنا ان الله لا يدخل احد النار ايش ظلما ولا ولا عدوانا فان الله على قال ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم وقال ذره وانتقوا حبه وانتقوا وانتقوا حسنه يضاعفها ويعطيه من لدنه ويؤتي الذي قال الله تعالى اللاش ان الله لا يظلم الناس شيئا وان تنكوا حسنه يضاعفها ويؤتي هذا في النساء في النساء ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تنكوا حسنه يضاعفها ويؤتي ويؤتي من لدنه اجرا عظيمة. إذن الله رعلا يقول ان الله لا يضم سقال ذر ان الله لا يضم الناس شيئا وهو أن أناكرة في السياق أنها تفيد العموم ولذلك قال الله رعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس وجعلته بينكم محرمة فهنا من حكمة الله جل في علاء عدم الظلم وأيضا من حكمة الأجراء قال بحكمة ومن حكمة الأجراء في علاء أنه يضع الشيء في موضعه لا يمكن أن يضل أحدا إلا وهو يستحق هذا الظلاط ليس محلا للهداية لذلك يقول الله على واضل الله الله على على علم واضل الله الله على عَلَ علم وايضا من ذلك أيضا في معنى قول المصنف بحكمه بان من حكمه الله تعالى وضع الشيء في موضعه فاهل الفسق والفجور لابد ان اكون مالهم النار واهل التقوى والالفان يكون مانه مالهم الجنان لذلك قال الله جل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال الله جل في علاء قال أم نجعل المتقين كال؟ كالفجار فهذا يعارض حكمة الله جل في علاء لذلك أنت ترى كثير من الآيات يبين الله جل فيها أنه يؤتي الفضل لأهل الفضل بفضل منه وجود وأما بالنسبة للإضلال فإنه على مستحقين لذلك قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال الله العالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال الله العالى فمنهم من هذا الله ومنهم من حقت, من حقت عليه الضلالة فالله العالى يعلم المحل الذي يقبل هذه الخيرات وهذه الحسنات والجنات ويعلم أيضا المحل الذي ليس أهلاً لهذه لذلك قال المصنف قال والنار يصلها الشقي بحكمة فاعلم أن ربك حكيم ليس بظالم ولا ظلام للعبيد ولذلك هو بهذه يرد على من قال والنار يصلها الشقي بحكمة يرد على من ها؟ منتاز على الجبرية الجبرية لأن الجبرية يقولون لما يعذبه هو في نهاية أمره يفعل إيه؟ هو, هو طوع إرادته يفعل ما أراده الله للفعلان هو يفعل إرادة, أرادة الله ويقول الله على أراد منه ذلك هم يعني الجبرية يقولون بأن نسبة الفعل للعبد نسبة صورية الفعل الحقيقي هو من؟ هو الله للفعلان يقولون نسبة الفعل للعبد يعني أجل لكم الله السرقة الكذب المعاصي يقول النسبة وللعبد نسبة سورية لكن الله هو الفاعل حقيقة يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك أن تبتله بالماء إياك أن تبتل بالماء لذلك هم يرون بأن كل شيء يعني من فعل الله جل فعله حتى الكيس والعجز والطاعة والمعصية كل ذلك من فعل الله جل فعله وهم يحتجون بقول الله دعالة في قول الله جدا فعلاء الله في قوله تعالى أنهم لو فعلوا فحشة ونظروا أنفسهم كما قال رجع على وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرانا به والله فكذبهم الله جدا فعلاء قل الله لا يأمر بالسوء قل إن الله لا يأمره بالسوء أتقولون على الله ما لا, ما لا تعلمون وأيضا قالوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا ولا أبؤون وكذبهم الله أيضا في ذلك فهم يرون بأنهم لا يفعلون شيئا وأن نسبة الفعل لهم نسبة سورية لذلك بشر المريسي لما سمع قول الله الرلالة في علام أنه ينكر على إبليس ما منعك أن تزجد لما خلقت بيدي ماذا قال قال لو كنت مكانه لقلت أنت الذي منعتني محام إبليس هذا هذا الذي يعني يقال يعني يحج عنه في هذا الباب فهؤلاء يرون بأن كل الأفعال من الله جاء في الجبرية فهو يقول لا حكمة الله اقتضت ذلك وأن الله ليس بظلام للعبيد لذلك ترى بأن الله جاء في قال في سورة الإنسان قال يدخل من يشاء في رحمته ليس ما يشاء تشاهيا بل عن حكم عن علم وعن حكم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين معد لهم عذابا أليما لما قالوا يدخل من يشاء في رحمته عول الأمر عن حكمة وعلم لأنه قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته هو يعلم من يستحق ذلك ومن لا يستحق ذلك إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما من ذلك قال والنار يصلها الشقي بحكمة والشقي حقا هو من شقي في بطنهم من كتب شقيا كما خرج عبد الله بن عمر بن عاص قال خرج عليه العالمين والسلام ومعه كتابان كتاب في يميني وكتاب في شمالك فقال الذي في يميني هذا هذا الكتاب فيه أسماءه أهل الجنة وأسماء أبائهم وذوليتهم ثم أجمل على ذلك وقال في الكتاب الذي في هذه هذا كتاب فيه أسماء أهل الناري في فيه أسماؤهم وأسماء أبائهم وذوليتهم ثم أجمل على ذلك لذلك ابن مسعود يقول في حديث الخلق يعني الأربعين قال الشقي بحق من شقي في بطن أمي والسعيد من وعد, من وعد بغيره يعني اعتبره بغيره فلذلك قال والشقي قال والنار يصلاها الشقي وأيضا قوله النار يصلاها الشقي والذي يخلط في نار جهنم لأن نار جهنم لا تفنى بحرم الحال كما قلنا وأخطأ من نسب من ذمها أنه قال بثناء النار لأن الله تعالى قال خالدين فيها ابدا تابد وانه لا خرج منها بحال من الاحوال لا سيما قلنا الحديث في الصحيحين انه يؤتى بالموت على صورة الكبش فينادى في الجنة في الجنه فيشرا يبون ينظرون وينادى في اهل النيران فيشرا يبون وينظرون فيقول يا هذه يا اهل الجنه خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا بلا موت خلود بلا موت ثم بعد ذلك يعني يذبح هذا الكبش هو الموت على سورة الكبش يذبح بين الجنة وبين النار والنار يصلها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخله وهذه أيضا فيها وصف لمن يدخل الجنة يعني هناك مسائل ثلاثة تتكلم على هذه الأبيات وكذا التقي إذن أهل الجنة هم أهل الطقى لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن وهذا يعني العجب كل العجب أن يقال بأنه قد يدخل الجنة من ليس بمسلم هذا أمر جلل هذا أمر معلوم بالدين بالضرورة لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام وأهل الإسلام والدلال على ذلك بأن النفس السلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم وفي الوقت قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة والله إبعاده حرم الجنة على غير المؤمنين قال الله لها فعلاء على لسان عيسى عليه السلام قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بهذه لا يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة لأمة الإجابة لا أمة الدعوة لا أمة الإجابة لا يسمع من هذه الأمة يعني أمة الدعوة ثم لم يمن بلادي جيت به إلا كان إلا كان من أصحاب من أصحاب النار فالغرض المقصود الجنة لا يدخلها إلى نفس المؤمنة قال الله جلال من عمل صالحا من ذكرنا أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيب فلابد من أن يكون من المؤمنين ولذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي السلام يا رسول الله ابن جدعان كان رجلا له أفعال يعني له أفعال خير كان رجلا يكرم الضيف ويصل الـ الـ الـ الـ المحروم أو قالت, أو قالت يكرم الضيف ويصل الرحم ويعطي المحروم وأيضا يغيث الملهوف فما له عند الله او رجل فعل الصالحات الآن يعني احنا خرج علينا من يقول بأن البوذي إذا البوذي إذا كان البوذيا يعني أن البوذي إذا, إذا عمل صالحا وعمل عملا آخر خيئا ينظر إذا كان العمل الصالح يعني غلب او رجحت كفه العمل الصالح على العمل السيئ يدخل الجنه طب كيف كيف يدخل الجنه وليس موحدا كيف يعني كلمة هذه الكلمه فيها فيها نظر مساله البوذيه البوذيه يدخل الجنه دون أن يدري دون ان يوحد الله لا لا هذا مخالف لاصول الدين أصالة لاصول الدين اصاله الله لا قال على سن عيسى بن مريم قال يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم, وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار البوذي لما يعبد البوذية أو يعبد هذا الصنم الذي دون من دون الله أشرك ولا ما أشرك أجيب وأشرك ولا ما أشرك أشرك الله يقول في كتابي هذا محكم الآيات الآن دعك الآن عشان ما تقول حديث الأحد لا هذا محكم الآيات قال الله في كتابي ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما ذلك لمن يشاء يبقى هذا مجذوب به في الكتاب ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذين يعبدون الله وينسبون له الولد ماذا قال عنهم الله تعالى لقد كفر الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه هذا الله تعالى الذي قال ذلك في كتابه اما أن تقول هذه الايه ليست في الكتاب وإما أن تقول بناء على الكتاب وتؤمن بالكتاب انت تؤمن هذا كلام الله لا لا فكيف أقول بأن من ليس بموحد ينظر في حسناته وسيئاته النبي السلام يقول أن الكافر الذي أشرك بله رفعلا قال فإن عمل صالحا قال يؤتى, يؤتى بها رزقا في إيش في الدنيا وليس له عند الله من شيء يعني الله رفعلا إذا رأى من الكافر رفقا رحمة سماحة في الخلق عطاء جودا صدقات يرزقه بها رزقا في إيش في الدنيا لأن الله لا يبخص الناس أشياءهم لأن الله لازم من الناس شيئا فمن أحسن احسن الله إليه فالله يعود أضعفا مضعف لكنه يأتي يوم القيامة وليس له عند الله من شيء أما الموحد المؤمن يصفه قال النبي سلم بأن الموحد هذا الموحد إذا عمل صالحا الله جعله يرزقه به رزقا في الدنيا ويثبت له الأجه في الآخرة يبقى له أمران له رزق في الدنيا يخلف عليه وله أيضا الأجه ثابت عند ربي دل في الآخرة يدخل به الجنان فكيف يقال بأن يعني هذه مخالفة لصريح حتى العقول والفطر يقال بأن البوذي الذي أشرك بالله دل فعلاء أنه تقاس حسناته على سيئاته لا يمكن هذا أمر لا يمكن أن يكون موافقا للشرع بحال من الأحوال من أشرك بالله ولو أطبق الدنيا جودا وصدقة وصلاحا وعملا صالحا ليس له في الأخرة من نصيب ليس له في الأخرة من نصيب لأن الجنة كما قال السلام الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة وهذا مخالف كما قلنا لمن قال أنا ما أدري والذي قال بذلك قال بذلك عن ماذا وأي دليل له في هذا الذي يقول بأن الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا أو يقول المؤمن أنه آمن فإذا غلبت حسنات وعساة دخلت جنة هذا لا يمكن أن يكون من اعتقاد أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال المسألة هنا تعلق بالجنة وبالنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن أنهما مخلوقتان موجودتان الآن والأدلة على, على ذلك الكثير وهذا أعتقد أهل السنة والجماعة خلافا خلافا للمعتزلة الذين يقولون لم تخلق الجنة بعد ولم تخلق النار بعد لا تخلق إلا بعد يوم القيامة وهذا كلام باطل مفتدع ما عندهما يستدلات أي شيء ما عندهم لان الات باسرع عليهم الله تعالى يقول اعدت اعدت فعل ايه ماضي اعدت للمتقين اعدت للمتقين فعلى الادله على وجود الجنه والنار كثيره جدا منها كما قلت لكم بقوله تعالى اعده للمتقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت الجنه والنار في مقام هذا وحكم ما يحدث في الجنه وفي النار والاكد من ذلك ان الرسول صلى بالناس فتقدم وبعد ذلك تقهقر سريعا فلما صلى سألوه فقال لما تقدمت رايت رأيت رايت في مقام هذا الجنة فمددت يدي أخذ عنقودا من الجنة ولو أخذته لبقي معكم إلى, الى يوم القيامة فسبحان ربي العظيم هذا من عظيم عين لله في الجنة فهو رأىها رأي العين وهو يصلي قال ولما تقهقرت سريعا رأيت النار لم أرى منظرا قد أفضع من ذلك لم أرى منظرا قط اللهم جين من النار أفضع من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طال بذلك تصريحة لا, لا تلميحة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة وقال رأيت النار وأيضا عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى دخل الجنة وقال فإن فيها إيه حبايل اللؤلو أو جناب الصلاةama أو جناب الصلاة Thanks فالنبي صلى دخل الجنة أيضا ولما رأى النسلم واللؤى الأنبياء حق في حديث صحيح أنه مسلم رأى الجنة ثم رأى قصرا منيفا فقال لمن هذا القصر قالوا لراجل من أمتك يدعى عمر فرأى امرأة وضاءة جميلة تتودى أراد أن يدخل ثم خرج وراجع عن مسلم قال لعمر خطابه ويبشره قال فقبضت نفسي لغيراتك أو احتراما لغلطك فبكى عمر الخطاب قال او منك اغار او منك اغار او منك اغار يا رسول الله الغرض المفصودة لرؤية تدل على ان الجنة موجودة وهذا ردا على المعتزل والنار ايضا موجودة ان المسلم ايضا رأى فيها من يعذب وهو التعذيب هنا كان في القبر وهذا دلال ايضا عذاب القبر ونعيم القبر كما سيأتي وايضا النار احتجت وقالت لربنا دل في علاه اكل بعض بعضا بعض. حتى إلى يوم القيامة حتى يدخل فيها أهل الكفر والعصيان قالت أكل بعضي بعضا فأجاز لها نفس سلم بإيش قال نفس سلم أجاز الله لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تكون إيه أشد ما يكون الزمهرير فهذا النفس في الشتاء وأشد ما يكون من حر فهذا النفس من إيش في الصيف وهذه دلالة على أنها موجودة الآن ولذلك سلم يقول في دعاء يقول أن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيون حق فالجنة مخلوقة الآن والنار أيضا مخلوقة الآن وقد وصفها الله جلال فعلاء ووصف الجنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على, على قلب بشره اعدت العباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لذلك ان محمد لما راهم يتعجبون قال تتعجبون من هذا لمنديل سعد منديل فقط لمنديل سعد في الجنة خير من هذا اوقات خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصف في الجنه ما فيها من انهار من انهار الخمر وانهار العسل وانهار الماء الذي هو أبيض من اللبن وانهار اللبن وفيها العجب العجاب جاء رجل للنبي صلى قال يا رسول الله هل في الجنه زرع قال نعم يعني يزرع كانه يزرع وايش وحده هناك فقال الرجل انه عربي يعني لا يسال هذا السؤال الا راجل خلاص محترف ارض والنبي صلى يبين له انه له مالهم ما يشترون فيها وعند الله المزيد وجاء رجل للنبي صلى قال يا رسول الله هل في الجنه غنم يريد غنم هذا الرجل ما عنده أي متعه غير قال نعم ولكنها غنم من ايش من ذهب قال نعم لكنها غنم من ذهب وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة عندما جاء أبو هريرة إلى سعيد بن مسيب قال جمعان الله وإياك في سوق الجنة قال او في الجنة سوق قال نعم سوق يعقد في يوم الجمعة هذا السوق يذهب المؤمنون إليه يعني ما يشتهون يجدونه هناك وإذا ذهبوا كانت الزيارة لله جل في علاء أولا وكل بحسب إيماني ودرجاتي في الجنة في قربه من الله جل في علاء فمنهم الذين على منابر من نور ومنهم الذين على كثبان من مسك ومنهم الذين على الزعفران ومنهم الذين يتبعدون بعض الشيء كل بإيماني حتى يعني مرات رؤية الله جل في علاء منوطة بالإيمان بدرجات الايمان وبدرجات الجنان لا سيامة وأن العلماء يقولون هناك من يزور الله على كل جمعة وهذا في سوق الجمعة كما في الجمعات ومنهم من يزور الله على كل عيد وفي العيد هذا على النساء على أنهن يخرجنا فقط في العياد لقول معطية ومرنا نخرج الحيضة ودوات الخضور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ومن من يرى الله على بكرة وعشير وهذا للسابقين الأولين وهذا للسابقين الأولين وأيضا دخول الجنة كما قلنا دخول الجنة يعني بوصف دقيق لا يكون إلا لأهل الإيمان وأهل التوحيد سواء كان كاملا أو لم يكن كاملا لكن معهم أصل التوحيد لقوله السلام من كان, آخر من, كان لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ماذا يفعلون بهذا الحديث والذين يقولون بأن يمكن للمشرك أن يدخل الجنة ماذا يفعل بهذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله لله دخل الجنة هذا منطوق المفهوم إن لم يكن كذلك لا يدخل, لا يدخل جنة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعاني جبريل فبشرني فقال من مات من أمتك ولم يشرك بالله شيئا دخل الجنة فنظر أبو ظر متعجبا فقال يا رسول الله دخل الجنة قال دخل الجنة قال وإن زنى قال دخل الجنة قال وإن سرق قال دخل الجنة قال قال وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ قال دخل الجنة ثم قال وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَكْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرِ وَعَلَى رَغْمَ أَنْفْ أَبِي ذَرْ فَيَسْغُلْ جَنَّة فانظر أن السلام يقول بذلك وهو يبين أنه اشترط شرط شرطاً أصيلاً في بادي الأمر أنه قال إيش من مات ها لا يشرك من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا الوسط الذي يدخل جنة أهله حتى يعني نقول بأن الجنة لا يمكن لا يمكن أن يطأها مشرك بحلم الأحوال لا يمكن أن يطأها أحد يعني كفر بالله جل فيه وله بالله كيف والله ما أرسل الرسل وما أذل الكتب وما فرق الناس بين شقي وسعيد وبين خير وشر إلا من أجل, هذه من أجل قضية الكون الكبرى خلق الكون كله لقضية واحدة هي قضية التوحيد قضية الكون الكبرى يعني أنت أصارة حتى لما جاء جبريل أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن تعب أصوتهم وهم يلبون من أجل التوحيد قال ما لب أحد قط إلا ولب معه الحجر والشجر لأنه يوحد الله جل في علاه فالأصل أن الجنة لا يدخلها إلا هؤلاء الذين وحدوا الله جل في علاه ما كان أغيص شيء للكفار وما بن خلف أغيص شيء له أنه قال كان كان بلا يقول له إيش أحد أحد التوحيد لو كان كما يقولون من أمتع الناس عملا هو الموطعم العدي الموطعم العدي من أمضل الناس عملا للنبي سلم صحيح ولا لا خلع عم النبي سلم لأنه قد أدخل النبي في جواره وأخذ سيفه وأخذ اولاده جميعا يحوطون من سلم بسيء فيهم قالوا أصبأت قال لا لكنه في جواري. قالوا أراضينا بجواره لا أحد يؤذيه فلما فعل ذلك فأنا سلم حتى نسلم لما دخل فاتحا وأخذ أولاد الأسرق قال لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء الناتنا لا أعطيتهم إياه كرامة لهم ومع ذلك هو من أهل النيران فوق ذلك عم النبي سلم وفي صالحات أكثر من سرعة تعملها عم النبي سلم كيف يقال عسنات وسيئات مع وجود الشرك عم النبي سلم هناك ترى أحدا في الدنيا صلاحا في العمل مثل عم النبي سلم وعلى شرك أبدا والله هذا الذي حدى حد ببعض المتعاطفين يقولون أنه أسلم وأتوا بحديث فيه هالك حديث شبه موضوع ضعيف جدا بأن العباس جاء متألنا فرحا فقال يا رسول الله أبشر أبشر والله قد قالها الكلمة التي طلبتها منه هو يا عم قل لا إله الله أحج لك بي عند الله حديث مظلم لم يصح بحل من أحوال وأيضا لا بعضهم يقول بان عم النبي صلى في الجنه لقول النبي صلى الله وكافل اليتيم كا ايه كاتين انا وكافل قالوا اعظم يتيم هو من النبي صلى الله عليه وسلم كافل هو من عمه يبقى اذا عمه في الجنه وضربوا بعرض الحائط الادله الصريحة بأن الله لا يقبل من من احد عملا قط الا لابد من ايش من التوحيد من الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنسى أكمله اشترط قيد, قيد وهو مؤمن لا يمكن أن يقبل الله تعالى إلا وهو, وهو مؤمن لذلك ابن جدعان لما قالت له كان رجلا يقرد ضيف ما له عند الله قال ليس له إيه شيء عند الله لم يقل يوما رب اغفل لي خطيئتي يوم, يوم الدين فعملوا سلم في النار كما قال العباس هذا في الصحين كالشمس جاء العباس فقال وسلم يا رسول الله ما فعلت لعمك وكان يحوطك ويناصرك ويعضدك فقال لو لأنا لا لكان في الدرك الأسفل من النار طب هو فين الآن هو في ليس في الدرك الأسفل أين هو فقال للمسلم هو في ضحضاح من نار هو في ضحضاح من نار أو في رواية أخرى قال يلبس نعلين من النار يغلي بهما دماغه يرى أنه أشد الناس عذابا. فإذن الجنة لا يدخلها إلا مسلم كما قالوا السلام لا يدخل جنة إلا, إلا نفس مؤمنة إلا نفس مسلمة لا يدوز بحال من الأحوال أن يعتقد أحدا اعتقادا بأن الجنة يدخلها أحد غير مسلم أو غير موحد هذا لا يمكن أن تراه ولا تجد بحال من الأحوال لأن الله دعا في قد قضى أن هذه الجنة الشريفة لا يدخلها إلا موحد شريف وأما أهل الشرك فمآلهم إلى النيران وكما قال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل عبود الله ربي وربكم إنه من يشرك, من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وهذا الباب الذي تكلم فيه المصنف على الجنة وعلى النار وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك يعني بعض الـ يعني الطعاط التي تسرع بالمرء للجنان ومن هذه الطعاة قول النبي سلم وسبعون ألفا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يتطيرون ولا يكتهون ولا يسترقون قال وعلى ربهم يتوكلون سبعون ألفا يدخل الجنة كما قال النبي سلم أولهم لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني صفا واحدا وجوههم كالقمر ليلة البدر ممتلئه انوارا يدخلون لتمام التوكل في قلوبهم على الله جل وعلا دخل الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب ومن نعم الله علينا ان نسلم في غير السنن في, في غير الصحيحه في السنن قال واعطاني ربي مع كل 170 الف الفا يعني مع كل الف من غير حساب والعذاب عذاب معهم 70 الف ايضا كرامه وشفاعه يدخلون من غير حساب ولا عذاب قال ثم يحصل الله ثلاث حسيات بيده سبحانه وتعالى فعلا إذن ما أحد من أهل الإسلام ممكن يدخل النار إلا نعم ما هذا لما يقول النبي السلام والله يحسو ثلاث حسيات إذن الأمة بأسرها تدخل الجنة الأمة بأسرها اللهم لك الحمد على التضرد ولك الحمد إن رضيت هذه في الأمة الإسلامية فقط الذين وحدوا الله وأتبعوا التوحيد بالعمل لا يمكن لا تريد أحدا يدخل الجنة بلا عمل لأن الله على ما ذكر الجنة ودخول الجنة إلا بأمرين اثنين جليلين أمر الإيمان العمل الذين أمنوا وعملوا الصالحات بد من هذا التلازم العظيم لأن الاعتقاد يحرك ما في الظاهر لقول الله سلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولذلك الله عنه خير الجزاء